والعمل الصالح الذي يقربنا اليك يا كريم اخواني وقفنا بالامس على قول المؤلف رحمه الله باب الهدي والاضحيه اقرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد يقول الإمام ابن قدامة غفر الله له ولشيخنا والحاضرين باب الهدي والأضحية والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر والأضحية أفضل من الصداقة بثمنها والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها ولا يجزئ إلا الجذع من الضان والثني مما سواه وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة وتُجزِئ الشات عن واحد والبقرة والب... والبدنة عن سبعة ولا تُجزي العوراء البين عورها،, عورها ولا العجفاء التي لا تنقي ولا العرجاء البين ضلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها وتُجزي الجماء والبتراء والخصي وما شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها والسنه نحر الابل قائمه معقوله يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويستحب أن لا يذبحها الا مسلم وان ذبحها صاحبها فهو افضل ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذا هدي أو إشعاره وتقليده مع النيه ولا يعطى الجازر أجرته منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن, وإن أكل أكثر جازا وله ان ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها فاما الهدي ان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعه فطبخت فاكل منها وحسى من مراقها ولا ياكل من كل واجب الا هدي المتعه والقران وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي والأضحية الهدي سمي بذلك كما مر لأنه يهدى إلى الحرم هديا بالغ الكعبة فهو يهدى إلى البيت ويتقرب المسلم بذبحه طاعة لله جل وعلا يتقرب المسلم بذبحه طاعة لله جل وعلا وهنا هذا من الذبح المشروع هذا من الذبح المشروع لأن العبادة كما مر معنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فتشمل أعمال القلوب وأعمال اللسان أقوال اللسان وأعمال البدن ولهذا لا يتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح إلا فيما ورد فيه النص وتلاحظون أن هناك من المسلمين من يصرفون شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فيذبحون عند القبور ويذبحون للأولياء وهذا والعياذ بالله إذا كان يتقرب بها إلى الولي وإلى القبر هذا شرك فلينتبه المسلم لمثل هذا وأما الأضحية فسميت بذلك لأنها تذبح ضحى العيد ضحى يوم العيد قال المؤلف والهدي والأضحية سنة هدي التمتع والقران واجب لأنه واجب من واجبات الحج واما الأضحية فقيل إنها سنة وقيل واجبة مع القدرة ولا ينبغي لمن يعني قدر عليها أن يتركها لا تجب إلا بالنذر أما إذا نذر المسلم أن يذبح أضحية فهنا يجب الوفاء بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها وقد نازع في ذلك بعض أهل العلم وقالوا الصدقة بثمنها أفضل والراجح أن إراقة الدم أفضل من الصدقة بثمنها لكن ينبغي أن يعلم أن الأضحية تشرع عن الحي هذا هو الأصل وبعض الناس يبخل بها عن نفسه ويضحي أحياناً عن أمواته والأفضل فيهما يعني في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم لأنها أكثر لحماً وأيضاً أنفع للفقراء ويستحب استحسانها واستسمانها لقول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وأهدى في حجة الوداع مئة ناقة ذبحا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثلاثة وستين بقدر سني عمره ووكل عليا رضي الله عنه فيما غبر يعني فيما بقي ولا يجزئ إلا الجدع من الضأن وهو ما تم له سته أشهر والثني مما سواه يعني من الإبل والبقر والغنم والثني من الغنم من المعز ما تم له سنة كاملة والثني من الإبل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان وهنا انبه إلى أمر هام وهو الفرق بين الأضحية والهدي والسن المعتبر فيها وبين الزكاة فالزكاة هناك يخرج ما لا يبلغ هذه السن ففي مثلا خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وبنت المخاض ما تم له سنة ودخل في الثانية سميت بذلك لأن أمها ماخذ اي حامل فالسن المعتبر في الهدي والأضحية والعقيقة يختلف تماما عن السن المعتبر في الزكاه ففي الزكاه هناك يخرج بنت مخاض لها سنه ويخرج بنت لبون لها سنتان وهكذا الحقه والجذعة كلها اقل من خمس سنين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة عندنا الاشتراك إما أن يكون اشتراكا في الثواب تشرك غيرك معك في ثواب الأضحية وهذا لك أن تشرك من شئت معك فلو ضحيت عن نفسك وأهل بيتك بل وأهل بلدك لما كان عليك بأس لأن هذا إشراك في الثواب وأما الاشتراك في الملك فإنه لا يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحداً الاشتراك في الملك لا يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحداً مثال ذلك لو أني أنا وأنت وشخص معنا ضحينا عن فلان ابن فلان أو اجتمع إخوة أو أخوات وضحوا عن أمهم أو عن أبيهم هذا لا إشكال فيه حتى لو دفع بعضهم جزء من الثمن والآخر جزء وهكذا فالاشتراك في الملك يعني في شراء الأضحية لا يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحد لكن لو اشتركت أنا وإياك على أن اشتري شاتا وأضحر بها أنا عن نفسي وأنت تضحي بها عن نفسك هذا لا يجوز هذا لا يجوز فلا يجوز الاشتراك في الملك إلا إذا كان المضحى عنه واحد أما الاشتراك في البدنة والبقرة فكل واحدة منهما تجزئ عن سبعة أشخاص تجزئ عن سبعة أشخاص فلو اجتمع سبعة ممن عليهم هدي كل واحد سيذبح هديه فلهم أن يشتركوا في بدنه ولو اجتمع سبعة على أن يشتركوا في بقرة كل منهم يريد أن يضحي فلا إشكال ولو اجتمع سبعة بعضهم يريد أن يهدي عليه هدي وبعضهم عليه أضحية وبعضهم يريد لحماً فلا إشكال ايضا فهي تجزئ عن سبعة أشخاص تجزئ عن سبعة أشخاص قال ولا تجزئ العوراء البين عورها هذا المؤلف يشير إلى شروط الأضحية والأضحية يشترط فيها ما يأتي اولا أن تكون من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي ما سبق ذكره الإبل والبقر والغنم ولما سميت بهيمة الأنعام قيل من الإبهام وهو عدم النطق لأنها لا تنطق فلا يجوز أن يضحي أو أن يذبح هديا من غير بهيمة الأنعام حتى ولو كان غالي الثمن فلو ضحى بغزال او ضحى بنعامه لم يصح فلا بد ان تكون من بهيمه الانعام ثانيا لا بد ان تكون قد بلغت السن المعتبره شرعا وهي الثني من المعز ما تم له سنه والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الإبل ما تم له خمس سنين والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء والعيوب المانعة من الإجزاء أربعة أربعة جاء النص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء التي لا تستطيع المشي مع الصحاح والعجفاء التي لا تنقي الشرط الرابع أن تكون في الوقت أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا وهو من بعد صلاه يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر في أصح قولي العلماء لأن من أهل العلم من يرى أن الذبح يوم العيد ويومين بعده والراجح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده وسواء ذبح في النهار أو ذبح في الليل وسواء ذبح الرجل أو ذبحت المرأة أو ذبح بيمينه أو ذبح بيساره أو كانت الذبيحة مضجعه على جنبها الأيمن أو على جنبها الأيسر فالأمر في ذلك كله واسع وهذه الشروط يزيد الهدي كما مر معنا سابقا يزيد شرطا وهو أن يكون الذبح في المكان المعتبر شرعا وهو منها او مكه يقول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومكة كلها في جاج ومنحر وفي رواية طريق ومنحر قال المؤلف رحمه الله ولا تجزئ العوراء البين عورها والعوراء هو التي هي التي لها عين واحدة ولا العجفاء التي لا تنقي يعني لا نقي فيها والنقي هو المخ يعني كبر سنها فأصبحت هزيلة لا لحم فيها ولا العرجاء البين ضلعها يعني التي لا تستطيع أن تمشي مع الصحاح ولا المريضه البين مرضها وهذه العيوب جاء النص عليها في سنة رسول الله ولذا العيوب على ثلاثة أنواع العيوب التي تكون في الهدي والأضحية والعقيقة على ثلاثة أنواع عيوب جاء النص عليها في السنة وهذه لا تجزع وهي الاربع التي أشرنا إليها المرض المرض البين والعرج البين والعجفاء التي لا تنقي والعور البين القسم الثاني عيوب عيوب جاء النص عليها يعني ورد النهي عنها لكنها لم يرد انها لا تجزي وهذه قال اهل العلم يكره ان يضحى بها قال اهل العلم يكره ان يضحى بها القسم الثالث عيوب لم يرد بها شيء لا نهي عنها ولا اخبار بعدم اجزائها وهذه قال بعض اهل العلم إنها لا تجزئ وقال بعضهم تكره والصحيح أنها تجزئ ولا تكره لكن كلما كانت سليمه صحيحه كبيره غالية الثمن طيبة الأكل زاكية جميلة المنظر لا شك أن هذا أفضل قال المؤلف رحمه الله قال ولا التي ذهب أكثر قرنها أو اذنها الراجح أنها تجزئ الراجح أن العضباء تجزئ لكن قال أهل العلم تكره وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن والبتراء التي لا ذنب لها والخصي مقطوع الخصيتين وما شقت أذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها والصواب انه انها تجزي حتى وإن قطع اكثر من نصفها وهكذا الهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها وهكذا ايضا الزمنه وهكذا ايضا الجداء التي نشف ضرع كلها الراجح من كلام اهل العلم انها تجزئ قال المؤلف والسنة نحر الابل قائمه معقوله يدها اليسرى والسنة نحر الابل قائمه معقولتي يدها اليسرى لانها تسقط على جانبها الايسر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فان لم يستطع نحرها الا وهي باركه فعل له ذلك وذبح البقر والغنم على صفاحها يعني على جنبها الايسر ويقول عند ذلك بسم الله وهل التسميه هنا واجبه ام مستحبه قولان لاهل العلم قال بعضهم هي واجبه مع الذكر وتسقط مع النسيان وقال بعضهم انها لا تسقط مع النسيان وعمم بعضهم ذلك في الذبيحه والصيد وفرق بعضهم بين الذبيحه والصيد قال واجبه في الذبيحه وليست بواجبه في الصيد والراجح انها واجبه مع الذكر في الصيد وفي الذبيحه لكن ان نسيها الراجح عندنا الذبح يصح ان الذبح يصح خلافا لمن قال انها ميتة لا تصح لانه نسي وما دام نسي فهو معفو عنه ان شاء الله تعالى هل هل يترك الذبيحه تتحرك ام انه يجعلها لا تتحرك كما يفعل بعض العوام نقول لا الاولى أن يجعلها تتحرك ليخرج الدم لأن هذا الدم فاسد فمن المصلحة أن يخرج لأن خروجه يجعل اللحم طيب وزكي هل الذبح هل الذبح يصح في محل النحر والنحر يصح في محل الذبح نقول نعم الذبح في اعلى الرقبه والنحر في اسفل الرقبه النحر في اسفل الرقبه قال ويقول بسم الله والله اكبر ولهذا الفقه بعضهم يطلق بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني انه يجب ان يقول بسم الله ويقول الله اكبر استحبابا وإن زاد اللهم هذا منك ولك يعني منك عطاء ورزق ولك تعبدا وشكرا وإخلاصا فهذا طيب ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها عبادة لأنها هنا عبادة ولا يتولاها الكتاب لأنه ليس من أهل العبادة وإن ذبح صاحبها فهو أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر ذبح هديه بنفسه تولاه بنفسه ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد ولا يجوز الذبح قبل الصلاة فإن ذبح فهي لحم إلى آخر يومين من أيام التشريق المؤلف يرجح أن ذبح إلى يومين فقط والراجح أنه إلى ثلاثة ايام يعني الى غروب شمس اليوم الثالث عشر لان احكام التشريق احكام التشريق في حرمه صيامها وفي جواز الذبح فيها والرمي كله واحد قال وتتعين الاضحيه بقوله هذه اضحيه يعني تتعين بالقول وتتعين بالفعل وهكذا الهدي والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية وقال بعضها العلم تكفي النية لا يلزم القول ولا الفعل لكن لا شك أنه إذا اجتمعت النية مع القول أو اجتمعت النية مع الفعل فهذا أبلغ وأقوى والتقليد هو أن يقلد أن يقلد الهدي النعال والخرق والقرب وغيرها ليعلم انها هدي فلا يتعرض لها أحد والإشعار أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم يسيل ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له أحد ولا بس بأسان يجز الصوف يجز الصوف والشعر لينتفع به وليتصدق به ولكن لا يجوز بيعه إذا تعينت الوضحية وجب ذبحها ولا يجوز له أن يعدل عنها إذا تعينت وجب ذبحها وإذا تعيبت بعد تعيينها جاز ذبحها حتى لو تعيبت فلو انكسرت الرجل الوضحية بعد تعيينها فله أن يذبحها ولو كانت مكسورة الرجل فإن أبدلها بسليمة صحيحة لا شك أن هذا أكمل وأفضل لا شك أن هذا أكمل وأفضل ثم قال المؤلف ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها يعني لا يعطيه الجلد ولا يعطيه اللحم ولا يعطيه الجوف بل يعطيه ثمنا من غير الأضحية والهدي والسنة أن يأكل ثلث أضحيته وقال بعض اهل العلم بل يجب لان الله امر بالاكل من الهدي وذهب الى ذلك بعض اهل العلم ومنهم من الحزم لكن الراجح انه سنه والرسول صلى الله عليه وسلم اكل من هديه أكل من هديه وشرب من المرق امر ان يؤخذ من كل ناقه قطعه لحم فطبخت له في قدر وأكل من لحمها وشرب من مرقها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثها لا يلزم ذلك لكن لو أكل وآهدا وتصدق فلا إشكال ولو أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو اهداها كلها الراجح أن ذلك جائز فالأمر فيه واسع ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر من ذلك جاز ولا له ان ينتفع بجلدها ولا يبيع ولا شيئا منها لانها تعينت قربة لله جل وعلا تعينت قربة لله جل وعلا هناك شروط للذبح وهي التسميه كما قلنا عند الذكر وانهار الدم وكون الذابح عاقلا وكونه مسلما او كتابيا اذا لم تكن يعني عباده وان لا يكون المذبوح محرما لحق الله كالصيد في الحرم مثلا او حال الاحرام او محرما لحق الغير كان يكون مملوكا للادمي هذه لابد منها من تحقيقها ثم قال المؤلف أما الهدي ان كان تطوعا استحب له الاكل منه والهدي مثل الاضحيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعه فطبخت فأكل من لحمها لم يأكل من كل ناقة وإنما أكل من المطبوخ وحسى من مرقها ولا يأكل من واجب يعني لا يأكل من جزاء الصيد ولا يأكل من, و من ما يذبحه لترك واجب ولا مما يذبحه لفعل محظور إلا من هدي المتعة والقران هذا له أن يأكل, يأكل منه يذبح في الحرم لكن يأكل منه وله أن ينقله إلى بلده وله أن ينقله إلى بلده وهذا يعني أحد المواضع التي يخالف فيها هدي الشكران هدي الجبران هذا أحد المواضع لأن هدي الجبران لا يأكل منه لا يأكل منه نهائيا لا يجوز له أن يأكل منه إذا دخل العشر إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلمه سلم إذا أراد أحدكم أن يضحي لا دخل العشر وراد احدكم يضحي فلا ياخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا وهذا النهي هل هو على سبيل تحريم ام انه على سبيل سبيل الكراهه قولان الى اهل العلم والراجح انه لا يجوز الاخذ من الشعر والظفر لمن اراد ان يضحي وهل هذا من حين دخولي العشر أم أنه من حين التعيين أيضا قولاني لاهل العلم والراجح أنه من دخولي الشهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل عشر الحجة وأراد أحدكم أن يضحي وهل هو يشمل من أراد أن يضحي ويضحي عنه نقول لا الراجح أنه خاص بمن أراد أن يضحي فلو أن الأباء الأب في البيت ضحى عن أهل بيته عن أولاده وعن أمه وعن أبيه وزوجته هنا الذي يمسك هو الولد المضحي وإذا ضحى الأب الذي يمسك الأب والأولاد والزوجة لا يمسكون إذن الذي يمسك هو الذي يدفع النقود هو الذي يشتري الأضحية ويتقرب بها إلى الله جل وعلا نعم أقرأ باب العقيقة وهي سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق ويتصدق بوزن ورقا ورقا يعني فان فات يوم سابعه ففي أربعة عشرة فان فات ففي إحدى وعشرين وينزعها وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها وحكمها حكم الاضحيه فيما سوى ذلك قال المؤلف رحمه الله باب العقيقه تسمى النسيكة وسميت عقيقه لانها تعق عروقها تقطع العروق تقطع عروقها ويتقرب بها المسلم الى ربه وهي الذبيحه عن الولد والبنت شكرا لله جل وعلا الغلام الذكر شاتان والأنثى شات واحدة وتسميتها تميمة هذا غير مناسب سميها العوام تميمة هذا غير مناسب وهي سنة وقال بعض أهل العلم هي واجبة مع القدرة يذبحها المسلم شكرا لله جل وعلا وتفاؤلاً بسلامه الولد والبنت عن الغلام شاتان متكافئتان يعني متساويتان عن جارية شات وهذا أحد المواضع التي يتنصف تتنصف فيها المراه مع الرجل وهي مواضع خمسة في العقيقة الغلام الذكر يذبح عنه شاتان والأنثى شات وفي الشهادة شهادة المرأتين عن رجل وفي الدية وفي الميراث وفي الميراث وفي العتق يعني الرجل عن امرأتين والحق بعض اهل العلم ايضا الصلاة قال ان المرأة تحيض خمسة عشر يوما فهي يعني تحيض نصف الشهر قال وهي سنة عن الغلام شاتاني متكافئتان وعن الجارية شات تذبح يوم السابع يعني يوم السابع هذه السنة أن تذبح في اليوم السابع ويسمى يسمى ويحسن أن يختار له اسما مناسبا ولا يسميه بأسماء الملائكة لكن لو سمى بأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة أو الأسماء التي لها معان طيبة هذا حسن هذا حسن قال ويحلق رأسه الذي يحلق رأسه والذكر أما الانثى لا يحلق رأسها لكن ينبغي أيضا أن يكون الحلاق ماهرا فإن خشي على الغلام أن يتضرر لأن رأسه ما زال يعني لم يجف إن خشي ان يتضرر يتصدق من غيري من غيري أن يحلق رأسه وكم تتصورون كم تتصورون ان راس الغلام يعني يعادل من الورق من الجرامات كم تتصورون يعني كم ياتي الشعر الغلام في اليوم السابع من الجرامات من جرامات الفضه اثنين على العموم جربنا هذا في دروسنا وبعض الطلاب حلق راس ولده فجاء في حدود الجرام او اقل اقل من جرام اقل من جرام فضة وجرام الفضة الان في هذه الايام غالي جدا في حدود اربعة ريالات او يتصدق باربعة ريالات واذا بالغ يتصدق بعشرة ريالات لان بعض الاطفال يكون شعره كثير وبعضهم يكون شعره قليل جدا فالشاهد أنه قليل يعني إذا تصدق بعشرة ريالات كفاه ذلك قال بوزنه ورقا الورق هو الفضة الورق هو الفضة فإن فات يوم سابعه يعني ما تيسر له ففي أربعة عشر مضاعفات العدد فإن فات ففي أحد وعشرين يعني هذا ورد فيه اقوال الصحابة رضوان الله عليهم ثم قال وينزعها اعضاء هناك ولائم مشروعه وهناك ولائم ممنوعه هناك ولائم مشروعه من العقيقه ومنها الهدي ومنها الاضحيه على خلاف في مساله الاضحيه والعقيقه ليواجب وسنه لكن هناك ولائم مشروعه منها الوكيره ما هي الوكيره ها ما هي الوكيره احسنت بعد نزول البيت سواء اشتراه تملكه او بناه فاذا نزل البيت يعني يضع وليمه ولا يلزم ان تكون ذبيحة ويدعو جيرانه لي يعني يكون هذا بداية التعرف عليهم والعلاقة معهم وهذا أيضا من باب شكر الله جل وعلا على أن يسر له هذا البيت هذه تسمى الوكيرة أيضا عندنا العذير وليمة العذير ما هي وليمة العذير؟ ها نعم احسنت وليمه الختان اذا اخذتنا الاب ولده متى ما يعني اختتل الولد سواء كان في الشهر الاول او الشهر الثاني او السنه الاولى ويحسن ان يبكر لالا يتاذى الغلام هذا يضع مناسبه وليمه ولو لاهل البيت ومن حولهم هذه ايضا شكرا لله جل وعلى ايضا من الولائم وليمه العرس هذه معروفه وليمه العرس يعني الزواج ايضا وليمه النقيعه وليمه النقيعه ما هي وليمه النقيعه هذا قدوم الغائب اذا عاد الغائب اللي غاب عن البلد اهله يضعون له وليمه شكرا لله جل وعلا على رده سالما ايضا وليمة الخرس وليمة الخرس ما هي ها لا هذه وليمة الولادة وليمة الولادة يعني إذا ولدت المرأة يحمد الله جل وعلا على سلامتها فيضع وليمة يدعو لها أما الولائم الممنوعة فكثيرة التي الآن يموج بها العالم الإسلامي ومنها وليمة الفرع وهي ذبح أول ولد الناقة ذبح أول ولد الناقة وهذا محرم وهذه ذبيحه في الجاهلية كانوا يذبحون اول ولد الناقة لآلهتهم وأيضا العتيرة وهي ذبيحة يذبحها الكفار في رجب وأيضا وليمة الجن وهي التي تذبح عند نزول المسكن الجديد يعني تقربا للجن لأن لا يؤذونه وليحمونه وهذه محرمة والعياذ بالله وإذا اعتقد فقد يوصله ذلك إلى الشرك وأيضا وليمة المولد يعني عند مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح دميحة أو يضع وليمة نقول هذه وليمة بدعيه لأن من أحب الخلق إلى رسول الله أبو بكر ورسول الله يعني لا يحبه من الخلق مثل أبي بكر رضي الله عنه من أكثر الناس محبة لرسول الله ومع ذلك لم يضع له وليمة في مولده وهكذا عمر وهكذا عثمان وهكذا علي وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليه فلا يجوز أن يضع وليمة في المولد أيضا من الولائم البدعيه وليمة المأتم وليمة المأتم التي يذبحها أهل الميت إذا مات الميت وهذه يعني فيها إساءة أيضا للميت وفيها ظلم للميت لأنها أحيانا تأخذ من ماله هذا لا يجوز المشروع أن يعني يصنع من حول اهل الميت طعاما لهم لقوله صلى الله عليه وسلم يصنعوا يالي جعفر على طعاما فقد جاءهم ما يشغله اما ان يصنعوا هم الطعام واحيانا ياخذونه من مال الميت واحيانا والعياذ بالله يفعلون امورا بدعيه اما سرادق ويكون فيه قراءه قران واهداء ثواب للميت والا احيانا يكون فيه توزيع دخان هذا كله محرم ولا يجوز وإذا صرف عليه من مال الميت فهذا ظلم للميت وتعد على ماله وأكل لماله بالباطل أكل لماله بالباطل قال وينزعها أعضاء تفاؤلا بالسلامة يعني لا يكسر لها عظما ولا يكسر لها عظما بل يقطعها مع المفاصل وحكمها حكم يعني حكم العقيقه حكم الأضحية فيما سوى ذلك يعني فيما لم ينص عليه المؤلف هنا يقول حكمها حكم الاضحيه من حيث السن ومن حيث العيوب المانعة من الإجزاء حيث الشروط المعتبرة التي مرت معنا وبهذا نكون ولله الحمد والمنة أكملنا كتابا الحج والعمرة نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في أمر ديننا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا وإياكم من من صحت نيتهم وسلمت وصدقت وتم إخلاصهم في طلب العلم وتعلمه وأبشركم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة يطوفون فإذا وجدوا قوما يتذاكرون ويتعلمون حفوهم في مجالسهم نسأل الله جل وعلا نجعلنا وإياكم من تحفهم الملائكة ويباه الله بهم ملائكته وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد نعم